ومن عاودا عندهم او رات سفره او موظره ان المؤرخ هو يشير الى المرحله التي قبل انقضاء عدة في الاصل تنقطع عنها ثم تعاودها يعني تعاودها مره اخرى في مثلا وينقطع الدم ثم يأتيها يعني ينقطع لمدة يومين ثم يأتيها بعد يومين ثم ينقطع يوم ثم يأتي بعد يومين إذن هذه صارت جاء الدم في عدتها إن كانت تعدده بكسعة مثلا أو عشر أيام فإذا ينقطع ويت إذا عاودها الدم w małych dniach, w dniach, w dniach, gdy gorąca اذا يعني المدى يقول المؤلف أنه تنقطع اذا انقطع الدم اهتسد وصلت وإن عاودها الدم في أيام حيضتها تركت الصلاة ثم إن انقطع اهتسد وصلت ثم إن عاودها كذلك وهكذا وهذه كما يقول اهل العلم يسمون في المذهب ب المنافقه بمعنى انهم يرون انها تعتد بايام حيضتها لعدتها دون النظر الى طهر لما تاشر لمن تبن الطهر يعني مثلا عدتها كم تبنيات لنفترض ان أعيدت لي على ثم جاهدتها يومين وانقطعت يومين وجاءت يومين وانقطعت يومين كم صارت؟ هي أربع أيام التي حابتها فقال أنها تنفع دمى الحين بمعنى أنها تمام ايام لا بد تستمر بمالك تمام ايام يعني اربع أيام وتعتدي إلى كم؟ الى أربعة أخرى اخرى تمام يعني وعلى هذا الذي يسمى الملحق لانها ياتيها الدو ينقطع الدو ينقطع فاذا هذه يكون حكمها هكذا لأنها النوع جاءت جمعا دون انثبات الى الى ضم هذا اذا فان كان يقول ثم اذا قطع الاحسنات ووصلت ووصلت ولكن ذلك كله وكله عفوا ولكن ذلك كله كدم واحد في العده والاستمر لان المالكيه يرون الفرق بين دم العده التي ارتدت باب عدة والاستفار وباب العبادات الذي يدور للصلاة يرونه الفرد لذلك لن ندخلكم أكثر من اللازم لأنه سنتقرع في أمور لن تفهمونه هي تبقى لأن العلم في هذه المسألة لذلك يقولون أنه صعب بنسبة لغير المهتب ولكن الذي لم تدعيه هو ان المراه اذا انقطع دمه في ايام حيضتها فبعض اهل العلم يرى ان تلك حيضه حتى تكتمل العلم الذي ينقطع وياتي و ينقطع و ياتي فهذا الانقطاع والاكيال ما دام انه في العده يعتبر ماذا يعتبر حيضه يعتبر حيضه انقطع عنه يوم او يومين في العدة ماذا يتجاوز العدة فإن تجاوز العدة فلا حكم استحار مساله اخرى بفضلات إذا قرروا ذلك واحد في عدة والاستمرار على استمرار الرحيم حتى يبعد ما بين الدمين مثل تمانية أيام يعني يقول البعد في الانقطاع تمانية أيام عند السحنون من المالكي او هذا هنا واو هذه ليست العطف انما إشارة الى ان المذهب فيه خلاف الى ان المذهب فيه يعني هذه المساله فيها قولان فيها قولان القول الاول قول سحلم ثمانيه ايام البعد والقول الثاني هو قول ابن عبيد من المالكيه قال عشرا يعني أن يكون عصر قال فيكون حلما ممتنفا ما معنى ممتنفا يعني مستهدفا مبتدا إلى قطعت الميات ثم عاد هذا يرى الملكية انه حلما مستهدفا يعني تبدأ لعدة من قال وما أنت ماذا إلى أن أقلت مبعا الذي هو الحيء أكثر هو خمسة عشر يوم خمسة عشر يوم وإذا ما يسمونها بمساله الاستظهار يسمونها الاستظهار ما معنى الاستظهار عندهم؟ الاستظهار يرون أن قال خمسة عشر يوم فيقول إذا حارتي ماعة ثلاثة عليها تضيف ثلاثة تصير كم ست؟ وإن كانت عيدتها في عشر أضاف ثلاثة صارت خمسة عشر وإن كانت حجتها ثلاثة عشر أضاف يومين وإن كانت حجتها أربعة عشر أضاف يوم الاستذهان وإن كان خمسة عشر يوما الاستذهان. لا اسمي ذهار طبعا تأكد منهم ولكن طبعا الله اعلم بدليلي لم نقف على دليلي على مسألة والاسمي الله تعالى قال ومن تبدأ بأنهم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة لأنجئنا أن الله الحائط إذا رأت الدماء تنقطع عن الصلاه وعن زياره فاذا ذهب الدر بالقصب البيضاء او بالشفوف فانها ما عادت ترجع لصلاه كان كم اكثر عشر يوم عدلنا كتحيط 20 يوم يوما اذا فيقول أن بعد الخمسة عشر يوما تجلس المراه خمسه عشر يوما فبعد الخمسة عشر يوما يكون لك دم له مال له استحاره ولما نقول له استحاره معنى ان المراه تغتسل ثم تتوضا بكل صلاة ثم يجوز لزوجها وقتها يعني انا تحل لك تحل يعني الوقت إذن هذا المقصود بخمسة عشر، والذي يبقى يسترسل عن الدم فلا ينقطع تتحسب خمستاشر يوم من بداية العام ما بعد خمستاشر يوم يعتبر هذا استيحارة قَالتُمْ أَيْنُصَحَتْ تَطَهَرْ وَتَصُومُ وَتُصَلِّ وَيَتْنِي هَا يَفْلُ جُمَلًا وإذا انقطع دم النفاس أو النفاسة فإن كان قرب الولادة يعني بأقل المنزو قرب الولادة وهذا كذلك نفس الخلاف الذي هو في من المرأة من تحيب ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان وهكذا وأكثر من خمسة عشر كما بينا ومن المرأة كذلك منفزا من يأتي الدم لخمس أيام بعد ولادتها لعشر لخمسة عشر لعشرين لخمسه وعشرين اكثرهم لنستعجل بعد ان نرى ما قاله المؤلف ونذكر الراجع ان شاء الله تعالى يقول واذا قطع دم المفساه فان كان قرب الولاده لاقله اغتسلت وصلت وان تمادى بها الدم جلست ستين ليله دم. هذا لاكثره لي طبعا على قول عند المالكية انها تجلس ستون يوما ستين يوما اذا عند جلس ستين يوما اكثر ثم بعد ستين يعتبر استحمام. ثم اغتسلت وكانت مستحاره تصلي وتصوم وتوقع بمعنى اختها زوجها وهناك قول رجع اليه الامام مالك ودك على عبد البر في استنكار ان اكثر الحي 40 هنا يكون على هذا الوجه اكثر الحي 40 يوما نعم ونمسك من أيام فلاة وهي نافس قد تهر من الأربعين وما كان تصوي إلا بعد تماما الأربعين هذا خطر فادح علا لأن الأربعين أكثر الحي معناه إلا تهروا في عشر يال لازم أمان ترجحي رباية إذا هدفتهم 16 يوم في 20 يوم وعشرين يوم غالب. إيه الأربعين إيه عدد أربعين؟ كيولي ما بعد الأربعين ماذا؟ استحارة معناه دم الفساد يعني تصلي الله وترجي للعبادة بعد الأربعين فمن ماذا ترى؟ فإذا تسلم البورنيسات يغل هذا المسألة كي نقوم بها تجلس العصرياء لا تصلي وهي قد دم نفاسها فإذا علاقه المراه ان تنتبه لهذا اذا تصلي وتصوم وترضى ثم بعد اغتياله من مسائل ما يجب الوضوء ما يجب الاسره قال باب طهاره الماء والذوب والبقعة وما يجذف من اللباس في الصلاة. طبعاً بعد أن تكلم عن المتبات، انتقل إلى ما طهاره الماء. منصوب طهاره الماء عند باب بياض الحكم طهرت الماء. نعم. أحسن، اذا إذا واحد معه، الحمد لله. وقل ذكروني. انا شيء جوبنا في ده عن السفره والقدره السفره والقدره قبل الحج تعتمر من الحج السفره والقدره التي تاكل المرعى في حيدق يعني اذا اخر الحيض هذا من الحج والسفره الخضره والقدره التي تاكل المرعى بعد عمره لا يمكن بها. ليس شيء. يقول عائشة رضي الله عنها: بل صحبة النور بسعة عز العز. كنا لا نعدهم ومعطي. قال: كنا لا نعدهم بالسفرة والقدرة بعد طوري شيئا. كنا لا نعدهم السفرة والقدرة بعد طوري شيئا. أنا إذا كلمة عيدت المرأة وغتسلت ودز جماعي دي وتكيام ثم عدتها. السفرة والكدرة انه لا تعتقد بها ولا تعتبرها شيء لا تعتبرها شيء أما إذا جاءتها لنقرر بحيث ونقر بحيث يجي السفرة والكدرة هذه لم تظهر بعد في حاجة عاجل كانت النساء يرسلنا إليه الكرسف فيه سفرة فكنت ابو هند ان يجلسنا حتى يرين القصه البيضاء حتى يرين القصه البيضاء معناها ان كانت السفره القدره تابعه للحيض فهي من احض وقلنا عاد شيء اللي سببه ما ذكرناه هناي اما يقول المرا اصابها البرد ترى في نورتها يعني في عادتها ففي زياده فتخاء جاء الصفراء جاء القدراء لا تتاخر عنها الدم كثير سببه البرد كذلك الحبوب التي لمنعها كذلك لو لم نكنها هذه كلها من الأسباب التي تؤدي إلى هذه المساة إذا مسألة الصفراء والقدراء قد نعينا الله جل وعلا اذا نرجع الى دار الآخر وهو دار طهاره الماء لا بيان حكم طهاره الماء قال والثوبي طبعا يقصد بقاء وما يستعمل منه من من وما لا يستعمل سيذكر المؤلف من يستعمل من الماء ما في الطهارة وما لا يستعمل قال والثوبي لانه شرط بالصحه طبعا الصلاة وقال والثوبي والقعتي الارض وما يجزي بمعنى يغني ويكفي من اللباس في سفر العوره لاجل الصلاه طبعا الانسان يحتاج اضطر الانسان هناك شروط صحه وشروط وجود شروط وجوب لما نتكلم عنها والسلام ولكن نتكلم عن شروط صحتها إذا تكون تلك طبعا الأسئلة صحيحة لها شروط صحة من شروط الصحة طبعا طهار استخبار ها هذه من شروط الصحة قالوا لباب طهارة باب باب بياني باب طهارة الله يعني باب بيانكم طهارة الله قال ما يكونوا من أبوه واتقلوا من باب طاهر قالوا قالوا ما نجي عندنا المصلي يقول المؤلف يناجي ربه طبعا قال ابن بطان وهو من شاء البخاري وهو من المالكية النمسي واستدد به ابن حجر عسقلان في الفتح كثيرا يذكره كثيرا هو والداود وهو من المالكية كذلك يستدل به بهما كثيرا قال إحضار قلبي خاشعة هذا تسمى الملاجأة لو عندما تدخل الصلاة مناجئ ربك. فلا بد أن يكون قلبك حاضر ليس أنت جزيني بحاضر حقلك في البيع الشراء ها؟ والله يتسلني فلان ينطرني يربع فلان ولا هذي حبس هلتهم يبعث فينا اليوم إلى آخر لا بد أن تحضر من القلب. لدرجه احضار قلبه قلبي خاشعا وقال عياط من الملكيه ايضا هو اخلاص القلب قال مفرغا سره يعني السر لذكره وتحميده وتلاوه كتابه هذا يسمى المناجاه يسمى المناجاه ان تجد المناجي ان كان مناجيا حقا فتجد انه بارتباط وطين بينه وبين ربه سبحانه وتعالى في الصحيح في الصلاة فلا خاشع في صلاته ولا يحدثه شيء باذن الله جل وعلا اذا لم يصمم لاجل فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر لما قال بالوضوء و من الحدث الاصغر او الطهر من الحدث الاكبر قال ان وجب عليه الطهر ان وجب عليه الطهر معناه ان كان هناك من الموجبات التي ذكرناها في ما مضى موجبات العرس ولم يقل ان وجب في الوضوء لماذا لأن القريه تراحم الانسان مع طهارته وهذا يسمى المجدد الذي يجدد وضوءه من اجل الاجر فاذا كان لم يكن ان وجد كارتغرام ليس هناك قصه التجديد، وانما هذا المقصود بالقول المؤمن ويقول ذلك ببناء الطاهر والمقصود بالطاهر رغم ان المتقدمين من اهل العلم كان عمرو بالطاهر والنجس، إلا أنه الأول طهور، كما جاء في عادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال طاهر يعني بقي على قص الحقيقة، المادة الباقي على قص الحقيقة، يسمى ما يسمى طاهر، ما على قصر الحقيقة يسمى طاهر. قال غير مشوب، دم الطاهر غير مشوب بنجاسة. مش يعني مثقل او مخلوط بنجاسه لأن اذا قابلت الماء الطائر النجاسه نجسته ولكن متى تنجسه هذا الذي سياتي متى يكون الماء ناجسا اذا قابل النجاسه ولا بماء ان تغير لونه رغم أنه أشار اشار المؤلف الى اللون فعسل واهل العلم بالاتفاق على اللون والطعم والراجع قال شيء خالطه من شيء نجس او طاهر وهذا تكرر من المؤلف رحمه الله تعالى الا ما غيرت لونه الارض التي هو منها اذا الماء الطاهر اذا لم يقابل نجاسه وقابل ماء اخر طاهر بقي على خواطه أو لم يقابله وقال بقي على خواطه قال الى ما غيرت لونه الارض الذي خيار خارج منها قال الارض التي هو بها قال من سب شاتين والمقصود بالسبخه هو الملح يعني ما اذا كان بأقل بها ملح هذا لا يؤثر على الباب هو طاهر طاهر في نفسه مطاهر لغيره بمعنى انه يغتسل به ويتوضا به قال من سبخه او حماه والمكسور والمقصود بالحرقة هو الطين الأسود طين أسود إذا خالق الماء وهكذا ما دابا إحنا في الأرضية وخصوصا حتى نزول المطر كي كتولي كي الماء كم ماء كي كي كم للماء ماء متدون ما إما حرمتهم فإما ماء إلى السود يعني إذا اختارتم معها فباختلافه بالطين هل يسلبه طهوريته نقول لا يبقى على طهارة من صبغة أو عماد أو لعومية المسوب لعومية كالماء خرج من الأرض وفي كبريت الماء خرج من الأرض اختار ما بين من كبريت وتعلمون أن كبريت يغير اللون يبقى الكبريت هذا عادة إذاً هو باقي على طهارته كذلك يخرج من الأرض ويخرج بالشد تعرفونه الحزر ها؟ كذلك إذا اختلط مع كثرة هنبوته صار بالحقر أو على المضرم ثم يقولون هنا؟ يقولون مخزز يقولون هذا كله باقي على طهارته الماء باقي على طهارته يعني هو طبعا ما يخانده عادة وهو طاهر ولا يسهمه قمريته كما أنه لا يسهمه اسم الماء لنعدنا من الامور له طاهرة إلى خلقه ماء سلبته ماء اسم الماء ولا يكون مطاهرا للعيدي وإنما طاهر في نفسه wiedzmy, że nikt nie będzie w Jeśli byłby inny, byłby atak. Małutko, małutko, tylko, że byłby atak. Jeśli zlewało się mal, to, zmienił je, włączył je, i stało się, هو طاهر لا شك أنه طاهر ولكن هل يطهر غيره؟ يعني يختسر ويتوضع به؟ تقول لا. دماء اللي كيكون فيه طراف. اللي كيكون فيه؟ طين. اختلط بطين بكبريت بشنب بخضرة طحل أو الحقار فانما يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ يعني ارعب في نفسه مطهر لغيره ثم قال وماء السماء الى الحصه القادمه ان شاء الله تعالى